وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما مِن من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم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 قُلْ لِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِرُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ إِنَّمَا يُهْنِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بغضب قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم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 فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتصون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والضرر إلى أن يتضرعون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 أخذناهم بغتة فإذا مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم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 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعدلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتو ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل منكم سوء أبجحالة ثم تاب من بعدي وأصلح ثم مِن من بعدي وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّد في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفّق بالليل ويعلم ما جرحت بالنهر ثم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 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من يرجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله وليه ولا شفيعه وإن تعد كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشيطان كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا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 ما رأى القمر بازعاً قال هذا ربي فلم ما قَالَ قال لإن لم يهدني ربي لأكونا قال لإن من القوم الضالين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 وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أن يَشَاءَ ربي شَيْئًا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 وإسماعيل واليسع ويوسف ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذريةهم وإخوانهم وجب بينهم وحديناهم إلى صراط مستقيم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 فقد وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُلَّا إِكَالَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمُ الْقُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّهُ إلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا الذي جاء به موسى نورا ودل الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصقه أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم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 وجنات من أعنب وزيتون والرب ما نمشت به وغير متشابه أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لا لقوم يؤمنون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 لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ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 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوهم بغير علم كذالك زينا, زينا لكل أمة عملهم كذالك زينا لكل أمة عملهم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 ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروهم في طغيانهم يعمون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أشاء الله إلا أشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون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 ولتصالح إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة واليرضى واليقتربوا مهما مقتربون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْقِتَابَ مُفَصَّلًا والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعزلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُونُوا مِمَّ ذُكِرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِمَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصّل لكم وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتم إليه وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيراً لا بأهوائهم بغير علم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 كذلك سين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرئيها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَفَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ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 وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَوْلًا إِنَّ مَثْوَاكُمُ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نَوَلِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَا كَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِينَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يفنح الظَّالِمُونَ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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحُرث حج لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمة بُهورها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 وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَيَصْفُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَفْهَمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اقْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا أقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 ثمانية أزواج من الضأن إثنين ومن المعز إثنين قل الآن ذكرين حرّم أم الأمثين أم مشتملت أم مشتملت عليه أرحام الأمثين نبئني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين عرّم من الأنثيين أم اشتملت أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصّط الله بهذا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 وَلَا أَجِدُ فِيمَا أُهَيِّئُ إِلَيْكُمْ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فَسْطًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فَسْطًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يَصْنَعْ فَوْرًا وَرَابِغٌ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ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 يَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرسون قل فلله الحجة البالغة فله شاءه هداكم أجمعين قل هل من شهدا الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم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 وَأَنَّهَا ذَا صَرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الصُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصْتَاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَرَالَ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمًا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 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 قل أَغِيرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتَ